من الحياة وكنوا بفواكه وكنوا تكين لَن تَفْعَلُوا الْخَيْرَ كَانَ مَوْعِدُهُ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ du har you <laughs> that one. si la فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أبقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصلهم سيئة يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فَكُنْ لَهُ مِثْلُ مَا يَوْمَ يَتَغَيَّرُ لَا في كيف فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترا الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده استغفروا وكن كن من تريد ان ينزل عليهم من تزل لمديسي لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وَلَقَدْ نَبَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْبَعْثِ فَذَاكَ يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ يَا That's <laughs> what